لآن موسوعه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ي ا ل د ي ي ن ا ك نعبد وإياك س ت ع ي ن اهدنا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط الذين أنعم واجعلنا ش ن ك م ب ا و ج ع ل ن ا الليل ل د ى ا ر ك ه دعويه ا ا غير ربحيه ذات مضمون ا س ر ا ج ت م ه ا ج ا وأن you、uh -huh. the、uh -oh. you <laughs> ي و موسوعه ا ل ا ك ن ا ب ل س ي ن إ ه د ل ل ا ل و م الاسلاميه م و س و ك ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي